السؤال الاجابه الصحيحه هي ب يحدد هذا الخط المتقطع المسلك المخصص للعربات البطيئه ويمكن هذا المسلك العربات التي لا يمكنها بلوغ سرعة دنيا كافية من اخلاء المعبد الرئيسي وذلك لتسهيل اجوالان بقيه العربات أغير المسلك لأنه عند الجولان العادي وضعيتي غير صحيحة